الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمعنا اليوم سؤالان من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في قضايا منهجية معاصرة السؤال الحادي والثلاثون يقول هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية عن المجتمعات الإسلامية المعاصرة فأجاب الشيخ إذا الله خيرا بقوله الجاهلية العامة قد زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إطلاقها على المجتمعات الإسلامية صفة العموم وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض المجتمعات فهذا ممكن وجاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه إنك مرء فيك جاهلية وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن إلى آخر الحديث ثم السؤال الذي بعده السؤال الثاني والثلاثون قال ما تقولون في من يطلق على الأمة الإسلامية المعاصرة بأنها غائبة فقال الشيخ القول بأن الأمة الإسلامية غائبة يلزم منه تكفير الدول الإسلامية كلها إلى آخر ما أجاب به جزاه الله خيرا انتهى كلامه <تصفيق> هذه المسألة كما ذكرنا سابقا عندما يطلق أهل البدع بعض الألفاظ ينبغي أن تعلم المعنى المراد بها عندهم أنت ربما بإحسان ظنك ربما بما تعلمته من الفاظ شرعية تحمل اللفظ على المعنى الشرعي ف تنطلي عليك تلبيسات أهل البدع فتسأل أنت عن مرادهم من إطلاق هذه الألفاظ عندما يقول للقطب مجتمعاتنا مجتمعات جاهلية أو مجتمعات غائبة ما الذي يريده من ذلك؟ أما كقوله مجتمعات جاهلية فهم يريدون من ذلك تكفير المجتمعات وهو الذي قرره صراحة سيد قطب في بعض كتبه التي هي مراجع عند الخوارج كتاب معالم على الطريق فهم يقررون هذا تكفير المجتمعات أو تكفير أكثر المجتمعات وبناء على ذلك يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم وينتج عن ذلك تفجير المساجد الذي تسمعون به من قبل جماعة داعش والقاعدة وغيرهم ممن يحملوا فكرة سيد قطب فكرة خوارج سيد قطب يصف المساجد بمعابد جاهلية معابد جاهلية فيجعلها أوكارا للكفر فعندما يتربى هؤلاء الشباب على مثل هذه الألفاظ وهذه المعاني التي تحويها ينتج عنهم ما ترونه من تكفير وتفجير وقتل في المسلمين هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يقتلون أهل الإسلام هذه علامة واضحة وصريحة في الخوارج فألفاظهم هذه هذا ما يعنونه بها فأنت تنتبه عندما يطلقها الخارجي يقول لك مجتمعاتنا مجتمعات جاهلية تعرف أن مقصوده من ذلك يرمي إلى تكفير هذه المجتمعات بالمعاصي والذنوب هذا الذي يدندنون حوله لا يشترط في الخارجي أن يكفر بكل كبيرة حيث نقول هو خارجي لا أكثر ببعض الكبائر يكفيه بما أن هذه الكبائر عند السلف رضي الله عنهم وعند علماء السلف ليست مما كفر الله تبارك وتعالى بها إذن فهو خارجي يستبيح دماء المسلمين بمعاصي وذنوب هنا وأمة غائبة كذلك الأمر أمة غائبة غير حاضرة غير موجودة فمعنى ذلك أن الأمة الموجودة الآن هذه ليست أمة إسلامية إن عنا بهذه الكلمة هذا المعنى فهو تكفير ايضا للمجتمعات وهذا باطل وهذا باطل وتكفير بالمعاصي والذنوب الأمر الذي وقعت فيه الخوارج هذا تطبيق عملي لفظي لكنه يدل على هذا المعنى فتتنبهون لمثل هذه الألفاظ بارك الله فيكم لا لو لو قلت في شخص إن كمرون فيك جاهليا أو فيك خصلة من خصال الجاهلية أو عملك هذا من عمل أهل الجاهلية هذا لا بأس به قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك تكفير بأنك إنما تشبهه بأعمال الجاهلية ببعض الأعمال وليس في الأصل الذي كفروا به لكن عندما تقول المجتمعات مجتمعات جاهلية وتريد بها هذا المعنى الذي ذكرنا تكفير لأنهم يدندنون حول هذا ويصرحون به ليس من عندنا لو لبسناهم معانيهم لا يريدونها لا هذا تصريح في كتبهم تكفير المجتمعات. صلى الله والسلام وسلم نكتفي بهذا القدر المهم من ذلك كله أن تنتبه لألفاظك التي تطلقها وأن تعرف معاني الألفاظ أهل البداع عندما يذكرونه وإحسان الظن يكون بمن هو أحسن أو أولى أو يستحق إحسان الظن أما أهل الفجور فهؤلاء إحسان الظن من ورائه مفاسد عريضة وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره في بداية سورة البقرة قال بمعنى كلامه إحسان الظن بأهل الفجور من ورائه مفاسد عظيمة فلا ينبغي إحسان الظن وهذا قاله عندما حذر ربنا تبارك وتعالى من المنافقين قال ذكرهم الله سبحانه وتعالى وحذر منهم حتى لا نحسن الظن بهم لأننا إذا أحسننا الظن بهم نتج عن ذلك مفاسد عريضة فتنتبه بارك الله فيك إحسان الظن يكون صحيح وفي محله في من يستحق إحسان الظن أما من هو من أهل البدع من أهل الضلال فلا تحسن الظن به عندما يطلق ألفاظا كهذه نعم والله أعلم وسبحانك الله وبحمدك، بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك إليك